فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان, لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب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 في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرافلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم فعمت عليكم أنلزمكموها وانتم لها كارهون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 قوما تجهلون وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا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 الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن يَظْلَمْنَ قَالُوا يَا نوح قَدْ جادلتنا فأكلم إذا ارتجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين الا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افترى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 يخزيه يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من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 ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصبني من الماء لا لا عاصما اليوم من امر الله الا الرحمن وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين